يا أبو سعد لن العدوان على الدقم يا برحالي أن يسر الله وأنا شقران بندك الأول مع التالي بندك الأول مع التالي وانطير إلى جنة الرحمن على القناديل طوالي وحور انتسر نظر على في رحمة الوحد الوالي في رحمة الواحد الوالي واللي غدا في الدقم حيران لا تتعب الفكر يا غالي اقدم وخلك مثل بركان وشو الروافض ولا تبالي وشو الروافض ولا تبالي